موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمالهم ثمنا قليلا أولوئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب سنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون عن الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكه والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون وإذا اخذ الله ميثاق النبيين ثم جاءهم رسول مصدق لما معكم تؤمنون به ولتنصروا النا قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصرين قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم لنشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الخافرين ذا غير رجل الله يا وله أسلم من في السماوات والارض طوعا وله أسلم